أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَرْسُ بِلِلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ نَمْ نُوَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ نَمْ وَسَ em Keep on طال وليا من دون الله فقد خسر مبينا يعدهم ويمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعذل الله حقيقاً. أصدق من الله قيلا ليس ولا من يعمل سبو أن به ولا يجد له من, من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من كَرِن اَوْ اَمْ ثَاو يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيط واستفتونك في النساء قل ما يتلى, في الكتاب ما يتلى عليكم في الكتاب في يتاب النساء الآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن والمستضعفين من الولدان فِينًا تقوموا الْوِلْدَانِ وَأَن وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها صلح خير أحضرت الأنفس الشحة وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا We oh, السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتدقوا الله وإن تكفروا فإن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 You يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء غير فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلوا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 كفروا ثم ازدانوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عباد الذين يتخذون الكافرين وَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ مِثْلُهُمْ إن بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولئن يضيعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا بَدَرِي لَيْسَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا وَمَن يضلل اللَّهُ فلن تجد له سبيلاً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 يُلِيلُونَ النَّارَ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ سَيْرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَهُمْ وسوف يؤت الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شانه لا يحب الله فروض <تصفيق> قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء فُونَ رَوَلِك وَاتَيْنَا مُوسَى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 فاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الامم بغير حق وقتلهم الامم بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ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 عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك Mom! فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنهم أجدرنا للكافرين منهم عذاباً أليماً، لكن في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما. والصلاة والموته والزكاة والمؤمنون لله والموته والزكاة الله العظيم